أريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه له فدية طعام مسكين، فمن 119. وأن تطوع خيرا فهو خير له 110. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي لَفِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 فيرَ الله على ما هداكم ولا علىكم تشكُر وإذا سألك عبادي عني فإنّي قريبُ أجيب دعوة الداع إذا دعى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون